بسم الله الرحمن الرحيم أ ه ل ا بيكم و ب س م ة أ م ل ج د ي د ة ب س م ة أ م ل ا ل ن ه ا ر د ة يعني ق ص ة ر ي ا ض ي ة يعني ق ص ة ر ي ا ض ي ة حد معايا ورا وقلم يحسب معايا ويعمل معايا ا ل ح ز ب ة دي ح ز ب ة ل ذ ي ذ ة جدا بس وراها ف ك ر ة جامده جدا ه ي ر ي ا ض ة كلها ا ل ن ه ا ر د ة يعني هيا ل ق ص ة بتقول إ ن كان فيه اب عنده ث ل ا ث ولاد ماشي يبقى ث ل ا ث ولاد ا ل أ ب ه و ا بيموت س ب ل ه م تركه ي و ر س و ا فيها ع ب ا ر ة عن سبعتاشر جمل احفظ معايا التلت ولاد سبعتشر جمل أ م ا ل أ ب موصي للابن الكبير بنص ا ل ص و ر ة ا ل ث ر و ة بتاعته اسف مش الثوره الثروه ت ا ت و ق م موصي للابن ا ل أ و س ط بتلت ا ل ث ر و ة و أ م موصي للابن الصغير بتسع الثوره و ه يبقى تلت ا ل ت ل ت ولاد سبعتشر جمل ا ل أ و ل ا ن ياخد النص ا ل ث ا ن ي ياخد التلت ا ل ث ا ل ث ياخد التسع لكن ا ل أ ب و ه و بيموت شرط شرط صعب ق و ي قاللهم ولا جمل يدبح و ع تدبحوا جمل من ا ل ث ر و ة بتاعتي تقسموها من غير ما تدبحوا ومات ا ل أ ب اتاريبي ع م ل ح ا ج ة بيعلم ولاده ح ا ج ة خ ط ي ر ة أ ب غير عادي الولاد جم يقسموا ل ق و ن ه ا مينفعش ا تتقسم سبعتاشر لما تقسمها على النص يديك تمنيه ونص يبقى لازم يدبحوا نص جمل وابوهم قل محدش يدبح جمال والتاني سبعتاشر على التلت يطلع سته ونص والتالت سبعتاشر على التسع مينفعش ا تقسم لازم ينصص طب وبعدين يعملوا ايه مش عارفين يقسموا ا ل ت ك اعرابي معدي بالجمل بتاعه فشاف الولاد ا ل ت ل ا ت ة قالهم ل م ل ك ه ق ا ل و ا ل ه أ ب و ن ا عمل كذا كذا كذا ومش عارفين نقسم التركه فضحك ا ل أ ع ر ا ب ي وقالهم ل أ ب و ك و د ه عبقري بيعلمكوا درس كبير خدوا الجمل بتاعي واضفوه على التركه بتاعتكم يبقى عددهم كام ثمانتاشر سبعتاشر زائد الجمل د ه يبقوا ثمانتاشر قالهم ل قسموا بقى ثمانتاشر لما تقسمها على النص عشان الابن الكبير يطلعله كام اسعه لما ايه ده اه صحيح دول كانوا سبعتاشر زودنا واحد بقى و ا ت م ن ت ا ش ر ف ا ل ا س م نفعت فكل واحد خد جماله وفضل جمل ز ي ا د ة رجع لصاحب الجمل ابوه والاب كان عمل ك د ه ليه الاول عرفتوا ر ي ا ض ة ولا ف ي حد مش عارف يحسب معايا سهله يا جدعان يا ج م ا ع ة يالبتسمعوني هاتوا ورقه وهلم لو مش عارف تحسب هتلاقيها اشتغلت معك <تصفيق> طب صحيح بس ايه ا ل ح ك م ة يعني طب انت انت جاي تعملنا ل يعني درس ر ي ا ض ة يعني ا ل ح ك م ة ايه لا ا ل ح ك م ة كبيره اوي ا مش عارفه تكمل عندها م ش ك ل ة مش عارفه تصلحها لما تدخل انت بالخير بتاعك وتكمللهم الي ل ناقصهم ت ح ل ل ه م مشكلتهم يقوم ربنا يعوضك ويرجعلك حقك تاني أ د ي ك و مثلا ح ن ا عندنا مشروع محو ا ل أ م ي ة مشروع محو ا ل أ م ي ة مثلا يوم س ب ع ة س ب ع ة السبت الي ل بعد ا ل جاي هنبقى عايزين م ي ة أ ل ف أ م ي يدخلوا الفصول ا ل م ئ ة أ ل ف أ م ي الي صناع ا ل ح ي ا ة عايزين يدخلهم و الفصول مش عارفين ندخلهم لوحدينا محتاجين إ ي ه حد يدخل بالجمل بتاعه يساعدنا محتاجين شباب وبنات في القرى والنجوع في كل مصر يساعدوا صناع ا ل ح ي ا ة يدخلوا على صفحتي على الفيسبوك أ و على ص ف ح ة صناع ا ل ح ي ا ة على الفيسبوك ويساعدونا إ ن إ ح ن ا نروح ن ج ذ ب ا ل أ م ي ي ن دول وندخلهم الفصول فانت تقوم داخل معانا فتحللنا مشكلتنا بالجمل بتاعك على السبعتاشر جمل بتوعنا نحل مشكلتنا ونجيب ا ل أ م ي ي ن يقوم ربنا يشكرك ويرجعلك الجهد والوقت الي ل انت بذلته فهمته الاب كان بيعلم ولاده ايه يا ريت نعلم ولادنا ا ل ح ك ا ي ة د يا جماعه لما تلاقوا ناس عندها م ش ك ل ة متتفرجوش ا عليهم خشوا وساعدوا بفلوس أ و ب و ج ه د ولما ح ت س ا ع د و ه م ربنا ح ي ر ج ع ل ك م حاجتكم و ه م يحلوا مشكلتهم مصر م ح ت ا ج ة كدا اليومين دول بلادنا ا ل ع ر ب ي ة م ح ت ا ج ة كدا اليومين دول يلا نتعلم ا ل ح ز ب ة ا ل ر ي ا ض ي ة ديا وساعتها بسمه أ م ل ل ن ا كلنا شكرا والسلام عليكم ورحمه